بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آنه وصحيم أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من شرط مجنة النظر في شرط نسبة الفكر في مصطلة أهل الأهل الآثر في الشعفة بن حجر رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثاني من شهر القصر في عام وانع بعد الأربعية والآلة من دجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد رحمه الله تعالى فالضابع المليك وهو ما ينتج في نوالته شخص وانع في أي مرضع وقع التفرض به من السند على ما سيقصم إليه على ما سيقصم إليه الغريب المطلق والغريب المسمي طيب يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم من التبعه أما بعد فسيأتي بعد فقرات تأدت فقرات قريبة التفصيل التفصيل والصرح لحديث الغريب ونوعيه نعم فالأذان طيب نكمل بعد الأذان الله الله الله اكملها طال بن الحمد لله تعالى وفيها اي اقصاء وتبارك المستوتى وسيوت وهو المتواقف طاحا ويقال لكل واحد منها خبر واحد وخبر واحد من اللغه ما يرضي شخص واحد ما لم يسمع شروق التوافع وفيها أي في الآحاد المطول وهو ما يزم العمل به عند الجمهور <تصفيق> وفيها المطول يعني خبر واحد في ناحية الاصطلاح الذي اصطلع عليه أهل الحديث لغة الذي يرويه واحد فقط ولكن نهاية الاصطلاح هو الخبر الذي لم يبلغ درجة التواطن هذا قد يقول يرويه اثنان ثلاثة أربعة خمسة لا نستطيع لا نستطيع على الراجح أن نحداه بحد إلا أن نقول أنه لم يبلغ مبلغ ليش التواطن الحديث المشهور الذي رواه خمسة أو في طبقة من الطبقات هذا قد يكون أحد قد يكون أحدا وين رواه خمسة وين رواه ستة وضح أليس هنا في الاصطلاع بالمعنى اللغوي الأحد يتميز عن المتواتر فأن فيه المقبول أن فيه المقبولة والمرضودة أما المتواتر فكله مقبول ومن هذا فرق الأولماء بين المتواتر والأحد من ناحية التي أثبت يعني من أجل هذا أقر هذا الاصطلاف لأنه يعني واقع من ناحية العملية وإن كان كما يأتي بيانه لو يقروا ما ترطب عليه عند المعتزلة <تصفيق> قال <تصفيق> الحديث رحمه الله تعالى وفينا المردود وهو الذي لم يتوجه صدق المخبر لتوقف الاستدار بها على البحث عن أخوان نرواتها دون قول وهو المتباكر فكله مطبول لفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غين من أجبال الأحاد لكن إنما وجب العمل بالقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها رصد صفة القطول وهو ثبوت صدقنا أو رصد صدق وزي وهو ثبوت كذب الله إذا فالأول يغرب على الظن تبوك صدق الصبر لثبوك صدق ناصره فيخذ به والثاني يغرب على الظن كذب الصبر لثبوك ناصره فيطره والثالث إن وجدت قريمة تتنبقه بأحد القسمين الذحر فإلا فيتوقف فيه وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لكبوت صفة الرد بل لكونه لم يوجد فيه صفة توجب القبول والله رعب يعني هنا يريد أن يفرق الحافظ الحافظ بين القبول والرد من ناحية الصدق والكذب فالراوي إذا كان صادقا أن لم يعرف بكذب ف توفر توفرت في روايته احدى شقي القبول وانه عدل العداله لكن باقي الشق الاخر هو الضبط هل ضبط مدير الروايه ام لا فالقبول يعتمد على هذين الشقين العداله وليش والضبط قد يكون عدلا ولكن ترد روايته ليس لأنه كذاب ولكن لأنه لم يضبط ليس ضابطا آه. إما أن يكون سيء الحفظ أو كثير الغلط أو مدلس أو إلى آخر آه الله تعالى وقد يطع فيها أي في أحبال الأحادي المنتصمة إلى مشهور وعزيز وغريم ما يفيد العلم النظري بالقواني على التخطار خلاف لمن أبى ذلك والخلاف في التحقيق الضيق لأن من شخص العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن رسل ذات ومن أبى الإطلاق فصل افضل العلم المتوافق وما عداه عنده قل نظري كل مضني لكنه لا ينفي ان تمام وما عداه عنده مما قد عنا لاحظ ما قرر الحافظ هنا في مسألة حديث الأحاد في نظر حيث إن حديث الأحاد الذي طلقته الأمة بالقبول فإنه يجب العمل به ويفيد العلمة ليس النظري فقط بل العلم اليقيني ومعنى تلقته الأمة بالقبول أي أن العلماء لم يختلفوا في صحته فالأمة هنا يمثلها العلماء إذا قال العلماء بصحة حديث ما لأنه يفيد عند كل الأمة اليقين أن يجب أن يوقن العباد كلهم بصحة هذا الحديث وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون هل يشكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت قلت للعامني حديثا وأخبرته أنه حديث صحيح ويطلق في أمانتك أو يعرف أنك عالم كيف يكون اعتقاد العملي هذا الحديث؟ ها يكون ظنية ثبوت عنده؟ يعني هو الآن يظن أنه ثبت أو لم يثبت؟ يعني ليس متيقنا من ثبوته أو ليس متيقنا من أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل يربأ العامة على, على هذه الزبزبة؟ في الاعتقاد؟ من هذه طريقة أهل الأهواء؟ الذين يشككون في صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويربون العامة على هذا المنهج الباطل ولذلك من هنا نشأت أفكار مغتزلة في هذا الباب طيب أكمل منكم الكلام قال تعالى بوثم الله تعالى وصدق المحتف بالقران من منها ما قال الصيفان في سطيحيما مما لم يبلغ حد التواكل فان اختطب فيه <تصفيق> فان به منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز استقيه على والدهما وتلقي العلماء وتبقي العلماء في <تصفيق> و... هذا وهذا التلقي وهذا التلقي وهذا التلقي وحده اقوى في إفادة العلم من مزغره كثرة الطرق القاصبه على التوافق نعم اذا هذا يخص بما لم يتقض لم يتقضه احد من الطباق من مما في الكتابين وما لم يقع التزاوج في مدلليه مما وقع في كتابين حيث لا كم لا ترجيح لاستقالته <تصفيق> ان يقيد المؤنص المتناقضان ان من غير ترجيح لاحد منهما على الاخر وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تصنيف استقالته فان قيل إنها استفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ما نعناه وسبق المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجوا الشيطان فلم يغفل الصحيحين في هذا مذيء والإجماع حاصل على أن لهما مذية فيما, فيما يرجع إلى نفس الصحة وممن صونها لإفادة ما طرزه الشيطان العلم العلم النظرى انساب ابو اسحاق الاسقرا اسقرا الاسفرايني ابو اسحاق الاسفرايني الاسفرايني الاسفرايين ومن ائمه الحديث ابو عبد الله الحميلي وابو الفضل النطاني وغيرهما ويختمل النطاني الغذيه المذكوره كون احاديثهما أصحح, اصحح صحيح كون احاديثهما كون احاديثهما اصحح صحيح حسن اسم كوني لا والله النص اذا كان المشروع اذا كانت له طرق متباينه سالمه من ضعف الروايات والعلل ومن تصرف في افادته العلم النظري الاستاذ ابو مصول الضبابي والاستاذ ابو بكر النفور ابو بكر النفور النفورك بضم الفاء شيخ, شيخ, شيخ البياقي كان من كبار المتكلمين بضم الفاء وضيقهما بضم, بضم... بضم اللفاء ومنها المسلسل بالائمه الفضال المقتنين طيب <تصفيق> نلقف معلق الأول على هذا نقول إنه يعني مما ينبغي أن يعلم أن قول جمهور أهل الحديث في مسأل حديث الأحاد يختلف عن قول جمهور الأصوليين ومن هنا نشأ التلبيسه ممن لبس هذه المسألة على الطلب الناشئين نحو أبي الحسن المصري وغيره حيث تجد أنه يطلق القول بأن قول الجمهور هو أن حديث الأحاد يفيد الظلم لكنه يحدد من هذا هو الجمهور من هو الجمهور المقصود وإذ به يدلسوا على الناشئين من هذا الباب وإنما قصد جمهور علماء المتكلمين وأما جمهور أهل الحديث على خلفات وإذا ما قد أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته على أصول التفسير حيث ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف لأن خبر واحد إذا طلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به إن هذا التلقي بالقبول يكون على وجهه أن ينتشر التصديق به بين العلماء وأن يستمر العمل به بين الأمة هذا من التلقي بالقبول أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقر من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد السلام عليكم وإلا فرقة قليلة من المتأخرين ومن في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفطهاء وأهل الحديث والسلفة على ذلك يعني المتكلمون الأوائل حتى في أول أمرهم وكانوا لا يخالقون أهل الحديث في هذا من الأشعارة وغيرهم لكن, لكن لما برز قرن المعتزلة وصارت لهم صولة وجولة خاصة في زمن المأمون وما بعده دولة العباسية وأرادوا أن يقرروا مذاهب الجهنية في إنكار صفات الله وتعطيلها ها؟ فوقفت أمامهم الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في إثبات صفات الله فما وجدوا بدا إلى رب هذه الأحاديث إلا باختراع هذه البدعة أن الحديث الأحاد الذي لم يملغ التواطر لا يفيد العلم ولا اليقين إنما ظني يؤثبت فلا يأخذ به في العقيدة أن الظنيات كما قررهم لا يعمل بها في العقائة يعمل باليقينيات فقط هذا أصل مذهب المعتزل فمن هنا نشأت هذه البدعة واختر بها من اختر من المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام وغيرهم بعد ذلك وصارت أغلب المؤلفات التي اخترطت فيها أصول الفقه مع الكلام تقرر هذا المذهب المعتزلي وتنتصر له بالأدلة العقلية الذي لا مستند لها من الكتاب والسلام فانحرفت بهم الأهواء عن سبيل السلم ومن علماء الأصول الأوائل الذين قرروا مذهب أهل الحديث أبو مظفر السمعاني رحمه الله في كتابه قواطع الأدلة في أصول الثقر وحيث قال وأما ما سوى هذا من أخبار الآحات فالكلام فيها يشتمن على شيئين أحدهما فيما يتعلق بالعلم والاخر فيما فيما يتعلق بالعمل والسلام ورحمه العلم فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين الى انه لا يوجب لا يوجب العلم ف هنا اذهب اليه الى جمهور المتكلمين ولكن هذا كما ذكرنا فيما بعد يعني هذا صار قول جمهور المتكلمين فيما بعد وهذا فيما يتعلق بشي المتكلمين من المشتغلين بالأصول وغيرين وذلك أكثر أصحاب الحديث إلى أن أخبار إلى أن التي حكم عليها أهل الصنعة التي حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها أثبات الثقاط موجبة للعلمين وقد ذكرنا حجتهم على هذا في كتاب الانتصار وكتابه الانتصار, الانتصار والأهل الحديث فهذا واضح من أبي المضفر يلتأم مع كلام شخص الإسلام أن الأحاديثة التي رواها أثقات الأثبات وطلقاها أهل الصنعة بالقبول يعني لم يحكم عليها أحد بالضعف من علماء الحديث إنها تفيد العلم ولا خلاف في هذا يعتبر بين أهل الحديث وأما من قرر خلاف هذا فليس على طريقة أهل الحديث على طالب العلب أن ينتبه لهذه النكتة لأن أهل البدعة يلبسون على الأغمار من هذا الباب وكم ضل أبو الحسن بعدم التفرق بين هذا وذاك كم أضل من أتباعي وشككهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وربهم على هذا المذهب الاعتزالي والعجيب ونزلت حتى لن أعجب من هذا إلى يعني وأنا أجهز أطبع ثانيا من كتاب الكواشف الجلية وأراجع ما يحتاج إلى مراجعة هذا الموضع فراجعت إلى الطبعة الثانية أو الأخيرة لكتاب إضحاف النبي لأبي الحسن بتعليق تلميدي أبي إسحاق الضنياطي قلت لعلهم انتبهوا إلى الضلال الذي وقعوا فيه فإذ بأجد أجد أن كلام هذين الرجلين كما هو والذي أفارع يعني العجب عندي ان ابي اسحاق الضميطي تلميذ ابي الحسن اعترف في تعليقه على ان على ان تقريرا القول بضميه حديث الاحاد ومذهب المعتزله ثم اخذ يرد على الشبهه التي اعتبرها شبهه عنده وليست شبهه هي يعني هي شبهه لأنه قرر الشبهه لماذا أخذتم بقول المعتزلة في هذا وطرقت بقول أهل الحديث لأنهم يعترفون أن قولهم ليس قول أهل الحديث وهذا يعني ما عجبتم وزلت أعجبونه حتى الآن كيف يعترفون بأن مذهبهم وافقوا في المعتزلة ويتمجحون بالطعن في أهل الحديث لهذا المهم هذا اعتراف منهما للبدع والحجه قائمه عليهما وعلى اتباعهما فلما انتبه تنام الحديث في زماننا شيخنا ربيع بن هادي هذه الحيله الناكره وفضح ابو الحسن وفضح الغوغاء من الجهلة وليش وأتبعت لناعب بالإنكار على الشيخ ربية لماذا ضخمت المسألة ولماذا يعني أنكرت على الرجل بهذه الطريقة الشديدة ولماذا أسقطت كتابه بتحاف النذيل بسبب مسألة واحدة والتي قررت أول الكتاب ف... فنقول لهم أنكم يعني ما قرأتم كلام أبي حسن ما قرأتم كلامة الدمياطي في تقرير ماذا من ولا عرفتم حقيقة ماذا به الحديث فظلوا وأظلوا وانصاكم في الفتنة وهذا قال كل مفتون أنه لا يرجع لأهل العلم فلا تجد مفتونا قديما أو حديثا إلا وتجدوه ينطلق من فهمه وينطلق من, إيه؟ من, من قناعاته لا ينطلق من علم ولا ينطلق من, من أصول علمية صحيحة ولهذا ظل من ظل وكلما تجد تجد كلما وجدت الرجل بعيدا عن مجالس العلم ويزاهد, ويزاهد, ويزاهد, ويزاهد فيها ولا يعجبه أحدا من أهل العلم وينتقص هذا وذاك على فهمه هو لا على أصول أهل العلم ها؟ فإعلم أن هذا يعني إلا أن يشاء الله له هداية أو توبة مآله إليش إلى الضياع والقصران ولا يستمر هذا مآل هؤلاء الذين يسا مسلك الحداب الأول في هذا الباب ومن على الشيكلته من أهل الزيق والضلال فكلما ابتعد،, ابتعد الرجل عن أهل العلم وعن فهم أهل العلم واستقل بفهمه واستقل بآرائه دون أن تكون له أهلية لهذا الأمر فأعلم أنه على أول طريق الضلال وأنه في الغالب ينحرف أن يشعر الصراط المستقيم ويسلك خطوات الشيطان ولهذا حذر الله من هذا حذر من اتباع خطوات الشيطان التي يريد الشيطان بها أن ينحرف بالعبد عن الصراط المستقيم فكلما ثبت العبد في طريق العلماء وكان معهم ولم يستقل بفهمه ولم يعطي نفسه مرتبة ليست له ها؟ في الاجتهاد فيما ليس أهلا في للاجتهاد هذا ترجى له السلام فلذلك تجد أن الذين ضلوا من الحدادية وغيرهم من الطعن في أهل العلم إنما ضلوا لأنهم وقعوا في الاستقلال بالفهم وهجروا مجالس العلم لك قلما تجد أن تجد حد يديا يلزم مجالس العلم ولو حتى كان في وسط كبار الولماء وتجد يتكلم بلسان العالم الكبير هو أجهل من حمار وما درس العلم ولا ضبط مسأل العلم ولا يعرف, يعرف, يعرف الأصول ولا القواعد ها؟ ولكنه اختر بنفسه فصار حاله كحال الخوارج الأوائل الذين تركوا الصحابة فقال لهم ابن عباس في مناظرته إياهما جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم اعتذلوا بأنفسهم هم جهلة وطرقوا الصحابة فبل لي. يا ليكم اتكفوا بالاعتزال لا اعتذلوا وطعنوا في الصحابة واعتبروا أنفسهم أعلى من الصحابة وأحرص من الصحابة على المصلحة العامة فصموا بالخوارج وهلئوا هذا مقال وقالوا كل كل مدعي للعلم ليس من اهله اذا استقل بفهمه واعتزل ها فان فانه يعني يضل في اي رافض من رافض اهل الاهواء هذا حال المعتزله وحال الخوارج وحال كل اهل البدع الا من رحم الله بفهمه مع فهم الصحابه وكذا هؤلاء استقلوا بفهمه ما فهم اهل العلم الذين هم حملوا منهج الصحابه فقال ابو اسحاق بن ياطي فقال خاصه ابن في حاشي الصفحة الحديثة والعربعين من اتحاف النبي هذا قد يقول قائل انكم بذلك قد وافقتم اهل الكلام المعتزل وغيرهم القول بان خبر الواحد يفيد الظنة والجواب على ذلك أن أهل السنة وافقوهم أهل التلبيس أن أهل السنة وافقوهم وافقوا موتازلا في هذه الجزئية لما أو لما دل الدليل على ذلك وخلفوه في جزئيات كثيرة في خبر الأحرى أين لك هذا هناك يقول إن أهل السنة وافقوا المعتذلة في جزئية أن خبر الآحاد الغير محتفظ القرى يفيد الضم فناسب إلى أهل السنة ما, هو ما هم منه براء فقلت في رد عليه في كتاب الكواشر ومن السابق أهل السنة المعتذلة يعني الذي أخذ بقوله أولا من هو الذي ظهر أولا أهل السنة من معتزلة أهل السنة المعتزلة ما كان على وجود إنما دخلت على أهل السنة قبل المعتزلة أهل السنة كانوا على ضلال ما كانوا يعرفون شيئا حتى وفقوا المعتزلة حتى جاد المعتزلة فقررت مذهبا هم لم يقولوا به ف ف فماذا كان قول أهل السنة قبل أن يقرر أن اعتزلت ظنية حديث الأحد ايطول بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين فأنا أعوذ بالله من من الضلال ولانحرفوا لذلك النصارى ضلوا على علم كذلك هؤلاء ضلوا على علم ضلوا على علم أظل اللهم الله على إيش على علم آه. نعوذ بالله هذا الحال آه؟ آه بعذرة اليهود الذين ظلوا على علم آه. نصارى ظلوا على جهل أهل الله عز أضل اليهود على علم كانوا يعلمون الكتاب ويعرفون الرسول أكثر مما يعرفون أبنائهم وكذا هؤلاء يعرفون قول أهل السنة هاا آه؟ وآذى اللهم الله على علم فتركوا قول أهل السنة وسلكوا قول أهل البدع وصلى الله على محمد وعلى آله وصلى وسلم